بوك تو <تصفيق> دوائن شتير دست اثنان واربعون اثنان واربعون اوغلت ميستا زيارة المدينة زيارة المدينة. هل يفتح السوق ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد يسايم هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء je <تصفيق> Giwalski هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء <تصفيق> هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ سمي فوتوغرافيراتي هل يسمح بالتصوير؟ He jsmahbe ta svi? Je treba plačati v stopnino? He jembri, da fa v razmi duhol? He je resem duhl? Koliko stane v stopnica? Ka kalifu razmu duhol? Ka mi kalief resem el duhol? Obstaja popust za skupine? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ obstaya popust za هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ obstaya هل يوجد تخفيض للطلبه؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ كاكشنا زقرادبا يتو؟ ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ كاكو ستارا يتازقرادبا؟ كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ قدو يزقرديو توزقرادبا؟ من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ زنيما مي اركيتكتورا انا مهتم بالهندسه المعماريه <تصفيق> انا مهتم بالهندسه المعماريه زنيما مي بالفن انا مهتم بالفن أنا مهتم بالرسم أنا مهتم بالرسم